بسم الله الرحمن الرحيم طاق والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مَتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَالكَ رَجُوْنَ بَعِيرٌ قَدَّ عَلِمْنَا مَا تَوْقُسُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَإِنْ ذَرَى كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيدٍ فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُتُورٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيرٍ ذَلِكَ صِرَاطُهُ وَذِكْرُهُ لِعِبَادٍ مُّنِيبٍ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 كذبت قبلهم قوم نوحي وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوال نوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كلهم كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد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 لقد كنت في وفلا من هذا فكشفنا عنك غفار أكثب صدرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القي في جهنم كل كفار عنيد من ناعل الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أفغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد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 وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِي الْمُنَادِي مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا النُّشُورُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ شِقَاقًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ